هذا س ا ئ ل ا ل ش ي يقول خ أ ر ي د بيانا لمعنى ا ل آ ي ا ت ا ل أ ر ب ع في قوله فلا أ ق س م بالخنس الجوار الكنس والليل إ ذ ا عسعس والصبح إ ذ ا تنفس س وسلم وبرك على عبده ورسوله أقسم الحمد العالمين الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله جل وعلا فلا ا لله صلى على وعلى آله قوله جل ل محمد وصحبه أجمعين فمعنى عبده بعد رب وبرك ب ن خ أ ه ل العلم من المفسرين وغيرهم يقولون لا هذه ز ا ئ د ة والمراد إ ث ب ا ت القسم لا نفيه بدليل إ ن ه لقول رسول كريم جواب القسم فيقسم جل جل وعلا التي هي الكواكب الخمسة كما ذكر ذلك وهي الكنس الدراري المفسرون فيقسم التي هي وهي القسم الخمسة جواب جل الجوار وعلا بالخنس وهي زحل والمشتري والمريخ ع ط ر د و ا و ا ل ز ه ر ة فيما ذكره أ ه ل التفسير قالوا وهو مروي عن علي رضي الله عنه وفي تخصيصها من بين سائر النجوم وجهان تخصيصها بين المزني الثاني تستقبل تقضع أحدهما لأنها قاله الله لأنها قاله سائر بالذكر الشمس المجرة عباس من بن بن بكر عبد وعلى كل حال الله جل وعلا له أ ن يقسم بما شاء من عباده أ وليس من خ ق ه له أن يقسم بما شاء من خلقه وليس للمخلوق أ ن يقسم بغيره جل وعلا ا قال الحسن وقتاده الخنس هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت وتكنس وتكنس في وقت تخنس وتكنس و غربت هي في ب ر غ تخنس بالنهار إ ذ ا غربت وتكنس في وقت غروبها أ ي ت ت أ خ ر عن البصر لخفائها فلا ترى وقال صاحب الصحاح أ ج م ع المفسرون على أ ن معنى عسعس أ د ب ر وكذلك ه ذ ا ح ا الجوهري وقال ه بعضهم أنه دنى من أوله وأظلم و من دنى ك السحاب إ ذ ا دنى من ا ل أ ر ض يقال له عسعس وقال المهدوي والليل إ ذ ا عسعس أ د ب ر بظلامه وقال زيد بن أسلم زيد أي بن ذهب عسعس قل العرب تقول عسعس وسعسع عكسه、مهم. نعم إ ذ ا لم يبق منه إ ل ا اليسير والصبح إ ذ ا تنفس أ ي امتد حتى يصير نهارا واضحا يقال النسيم النهار إذا زاد تنفس. وكذلك الموج إذا نضح الماء ومعنى التنفس خروج النسيم من الجوف وكذلك تنفس نضح ومعنى من خروج وقيل إ ذ ا تنفس انشق وانفلق. انشق وانفلق وهذا واضح من قولهم التنفس خروج النسيم من الجوف、نعم. يعني من الجوف. في الآيات إليكم الرياض يقول قاربي العلم الأربعة تنفس الإنسان نفسه من أحسن سلمان من أنا نذرت أن الجوف هذا خلاصة ما قاله الله هذا أهل إلى خروج هذه أذهب م الذهاب حكم هذا ا ن ر ا ل ذ إ ل ى ا ل أ ق ا ر ب ص ل ة فهو ع ب ا د ة و م أ م و ر بها ومرغب فيها ومحذر من قطيعتها فما دام هذا ص ل ة و ع ب ا د ة و ط ا ع ة لله جل وعلا ق د جاء في الخبر من نذر أن يطيع الله فليطيعه فعليه أن يذهب إلى أقاربه وهو واجب بأصل الشرع بأصل يطيع فليطيعه فعليه الله واجب إلى وهو ص ل ة الرحم و ا ج ب ة ب أ ص ل الشرع وزاده ت أ ك ي د ا بنذره فيجب عليه الوفاء بنذره ل العلماء والعباد في الآخرة وعليكم السلام ورحمة الله、وبركاته. لا شك أن هناك فرق بين العالم والعابد جاءت به النصوص هناك وبركاته هناك به بين أن بين جاءت شك فرق في فرق ورحمة ل أ ن العالم نفعه متعدى والعابد نفعه قاصر ولا شك أ ن الفضل المرتب في الدنيا يترتب عليه فضل في الآخرة فبقدر منزلة الإنسان في الدنيا عند الله جل وعلا الآخرة منزلة جل عليه فضله ومنزلته فبقدر يترتب في في عند وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب كفضل ك القمر على ل سائر ا وبقدر ا ك و ب نفعه للناس العالم بقدر نفعه للناس نفعه بقدر وتعدي هذا النفع إ ل ى أ ك ب ر قدر ممكن يكون فضله ومنزلته ومرتبته في ا ل آ خ ر ة أحسن ا ل ل ه إليكم هذه السائلة محبة التوبة محبة هذه تقول السلام عليكم اريد أ ن أ س أ ل فضيلتكم هل ل ل ا س ت خ ا ر ة وضوء خاص بها ليس لها وضوء خاص بها كان ا ل إ ن س ا ن على ط ه ا ر ة أ و تطهر ورفع الحدث ف إ ن ه يصلي بهذا بدعاء بغير المشهور هنا الوضوء كسائر الصلوات الفريضة الاستخارة الفريضة كان يصلي لو يدعو ركعتين غير شيخ من ثم وضعها في س ن ة ر ا ت ب ة على سبيل المثال أو ي خ ص ه الاصل ب ص ة ا ل أ أ ن تخص ل أ ن ه ا م ق ص و د ة لكن لو صلاها مع ن ا ف ل ة أ خ ر ى و ا ل ق ا ع د ة في التداخل معروفه ة عند أ ل العلم ليست والأخرى قاعدة اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداؤهم مقضية مؤدات من مقضية جنس ف إ ن ه ا تتداخل كما نص على ذلك أ ه ل العلم لكن لو أ ف ر د ه ا لكان أ و ل ى و أ ح ر ا ء واحرب ل ل عليكم يا شيخ أنا في هم لا يعلمه إلا الله س س ا يا أنا وعندها ا م هم شيخ في ت ا ا ة ب ل ش ه و صرت أفرق لا ي ن الاجابه د و و ر ة أ ي اقرائها م أ ا ل م ع ت ا د ة من كل شهر إ ذ ا كانت عادتها في ا ل أ س ب و ع ا ل أ و ل تجلس ا ل أ س ب و ع ا ل أ و ل من كل شهر و إ ذ ا كانت عادتها في ا ل أ س ب و ع الثاني تجلس في ا ل أ س ب و ع الثاني و إ ذ ا كانت عادتها في ا ل ث ا ل ث ة والرابع فكذلك فإنها فإن لكن كانت إذا تعمل بالتمييز فإن دم الحيض عادتها تتقدم وتتأخر دم مضطربة أسود يعرف له ر ا ئ ح ة ف إ ذ ا نزل عليها هذا الدم الموصوف ف إ ن ه ا تجلس و إ ذ ا انتهى هذا الدم أ و تلك ا ل أ ي ا م المعروفه ة ع ن د ا فإنها ن تغتسل وتصلي عندها م إبراهيم المغربي يقول ما الحكم هذا الحج ب يقول في و د طواف و ا ل ا ع و ش ك ر يجبره بدم فطواف الوداع ب ا ل ن س ب ة للحج واجب من واجباته يصح الحج بدونه لكنه يجبر بدم عند أهل اهل ل ل لو ع نعم ع م كان آخر د ه ب ا ب ي ت ط و العلم ف ا إ الإفاظة ف طواف ا يا ة شيخ لو أخر لو و ج ه عهده فيه آخر دخل الوداع على بالبيت طواف الإفاظة ينوي أن ث يدخل فيه طواف الوداع باب التداخل الذي أشرنا إليه آنفا نعم. هذا إليه من س ا ئ ل يقول ا ل س ل ا متى عليكم يا شيخ م يجب بر الوالدين والدتي ب ص ح ة و ع ا ف ي ة وهي تقوم بشؤون البيت كلها ولا تطلب منا المساعده ت ا أشياء الضيافة في خفيفة وفي وقت、الضيافة. أ ح س بذنب أنني أ ك وانها ن ن آثمة يبدو أ ه امرأة أحس تقول ب ذ ب و أ ن آ ث م ة و أ ك و ن عاقه لوالدتي فما ر أ ي ك م ياشيخ هل أ ن ا عاقه أ م لا أ خ ت ك م ا ل ر ا ج ي ة لعفو ربها سبحانه الأصل أن الشغل يكون على البنت البنت بالعمل الأصل الشغل لا على الأم الأصل أن يكون العمل على البنت لا على الأم لكن إذا كانت الأم أن يكون أن يكون لكن على على على على تقوم بالعمل توفيرا لابنتها من أ ج ل أ ن تتوفر على دراستها و م ذ ا ك ر ة دروسها فهذا من فضل الام أ م و إ ل في الأصل ا ل ع ل على البنت لا على الأم فمن باب البر باب ب فمن والا د ت ه أن ت و ف ر ه ا وتريحها من من عناء ا من ل ع ا تبرعت الأم وقامت ب ع الأم ا ل م ل توفيرا للبنت من أ ج ل دراستها أ و ر أ ف ه بها وشفقه ع ل ا كما هو الحاصل من من الأمهات بالنسبة للبنات بالنسبة عليها ى على البنت أن تشفق على أمها وتلطف بها وتلطف أن ع ن على, على أداء العمل أداء ويتعاونني على ذلك الأم تقوم بقصة بحيث لا يشق على الأم ولا يعوق البنت عن تحصيل دراستها وتوفيرها ل م ذ ا ك ر ة دروسها و إ ذ ا كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون في حاجه ة أ ل ه فمن ب اهله ب أولى أن الأولاد أ يتعاون مع م م أو ا ز ز و و ج ج مع ت أو البنات مع أمهم الأم الأصل ولو وفرت الأم وخفف هو والذي البنات عنها عناء العمل هذا مع عمر في شيخ حديث جاء فيه جبريل النبي صلى الله فيه عليه وسلم وذكر النبي صلى ل و س من وذكر ب ي صلى امرات ل ل عليه ل ه و س من م أ ا ل س ا ع ة أ ن تلد ا ل أ م ه ربتها هل له ع ل ا ق ة بهذا ب أ م ر البنت أ ح ي ا ن ا أمها بعمل شيء من أ ع م ا ل البيت وغيره العلماء يختلفون في معنى الحديث التسري الزمان الإنسان ولا يختلفون يقول ذلك معنى بعد يشعر منهم من ثم أمه في يكثر في يشتري آخر أنه أ و تشتري أ م ه ا ولا تشعر ثم تسترقها هذا قول قاله بعض、نعم. الشراح لكن منهم من يقول أ ن المقصود به التسلط بالخدمه ة فإذا خدمت الأم ا خدمت د ل أ و ا فكأنها صارت خادمة لهم وسرية عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا لا راتبا إليكم أحسن أشتغل مع أبي وأبي عندهم نعم يعطيني لهم وسرية مع يقول و أ ن ا آخذ بدون ع ل م ه ل ح ا ج ة ا ل ش خ ص ي ة فقط إ ذ ا ك ا ن ا ل أ ب يستعمل ل و د ه في م ه ن ت تجارته ه في زراعته، في ا ر ز علمه ت صناعته ه في ف ه له ذلك الحق في أ ر ونهيه وإذا كان ا ل و ا ل د ي ح ت ا ج إ ذ ا كان ا ل و ا ل د ي ح ت ا الوالد ج فيجب على الوالدي أن يبذل على ل أن ه ما يحتاجه بالمعروف يحتاجه ف إ ذ ا امتنع الوالد من بذل ما يجب عليه فللولد أن يأخذ م ان يكفيه بالمعروف. كما جاء في حديث كما بالمعروف ه جاء د امرأة ب ياخذ ن حينما قالت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني شحيح عليه يكفي ولدي عليه والسلام ما والسلام قالت الصلاة أبا لا ولا قال, قال الرسول عليه الصلاة رجل ي ما ن م ل ه ما ي ك ف ي ك وولدك بالمعروف فمثل هذا في ا ل ن ف ق ة ا ل و ا ج ب ة ي أ خ ذ ما يكفيه بالمعروف لا يزيد على ذلك أحسن أيضا أذكار أداء أي أصلي ثم ثم أقول أذكار الصلاة؟ الأذكار ورحمة سائل السلام السؤال السنن الله هذا الله وبركاته قراءة الصلاة الرواتب الفريضة الراتبة الصلاة إليكم يقول عليكم هل يجوز ثم ثم بعد الصلوات م ش ر و ع في أدبار ا ل ا ل م ف ر و ض ة وقتها بعد الصلوات ف إ ذ ا فصل بينها وبين ا ل ص ل ا ة ب ص ل ا ة أ خ ر ى فهي ق د ف س ن ة فاتى محلها عند اهل العلم أيضا أن يقول يا شيخ هذا سائل كلما اقترفت الذنوب أتحسف هكذا كتبها و أ ر ج ع و أ ت و ب إ ل ى الله ومن ثم أ ع و د و أ ق ت ر ف الذنوب وهكذا فبماذا تنصحوني يا شيخ وفقكم الله هذا تهدم قبلها تراوده نفسه الأمارة وشيطانه الله عليه الذي يذنب ذلك الذنب الحديث الصحيح التوبة مكان الأمارة إلى لكن عليه ويتوب في يعود يستغفر ويتوب يتوب الله عليه لكن عليه أن أن بعد ثم ثم ثم يستحضر ع ظ م ة من يعصي ولا يستخف ب ش أ ن ه وينقض هذه ا ل ت و ب ة باستمرار فعليه أ ن يتقي الله جل وعلا في نفسه ويراقب الله جل وعلا وينظر يعود الذنوب ومقرباته في شيخ استحضر الله فإذا شاء الله تعالى شيخ البعد عن مسببات الذنوب ومقرباته لها لا الناس جل لن فإنه عظمة عصى عظمة عصى عن من من إن أن شك ا ل م ع ص ي ة لها أ س ب ا ب كما أ ن ترك ا ل م ع ص ي ة له أ س ب ا ب فالعاصي يترك المواطن و ا ل أ س ب ا ب التي تدعوه إ ل ى هذه ا ل م ع ص ي ة لا سيما المجالس التي يجلس فيها مع أهل اهل ل م ع ص ي يترك ة ذ ه ا م ويلزم مع ربهم ج ا الأخيار واصبر نفسك مع الذين بالغداء والعشي ل س نفسك يدعون ومع ذلك ي ل ج أ إ ل ى الله بصدق أ ن يعصمه من هذه المعاصي و أ ن يباعد بينه وبينها أحسن أو أي أصلا يصح سائل الزيتون يمنع من كان من النوع الله هذا الشعر الوضوء ما الماء الشعر لا الوضوء وإذا الزيت الخفيف إليكم يقول هل على يبطل وصول إلى معه زيت زيت وضع وضع الذي لا ي من ع من وصول الماء إ ل ى الشعر ف إ ن ه لا يؤثر ومن ذلك زيت الزيتون فيما يظهر أ ن ه لا يمنع من وصول الماء إلى الى ش ع ع ر سؤال الثاني ما كيفية الصلاة يقول ل كيفية الشعر م وما ي ي ت ر فيها كيفية الصلاة على الميت أن يستقبل ي الصلاة القبلة ك على ثم أن ب التكبيرة الأولى يقرأ بعدها يقرأ ب ف ا ت ح ة الكتاب بعد ا ل ا س ت ع ا ذ ة والبسمله دون استفتاح ثم يكبر التكبير الثاني يصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصلاة الإبراهيمية ثم بعد ذلك يكبر التكبير الثالثة ذلك بعد يكبر ثم و ي ي د ع و ف ه ا ل ل م ثم ي يكبر ت ا ل ر ا ب ع ثم يسلم أحسن ل ل ا ه إليكم يقول ل ا سؤال ا هنا واسمها ساعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخان الفاضل ئ ل تقول عليكم لو سمحت عندي ورحمة سمحت س أم قال النبي صلى الله صلى عليه ل و س من م صلى لله ثنتا ع ش ر ة ر ك ع ة من غير ا ل ف ر ي ض ة بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة إلى آخر الحديث آخر ما هي هذه الركعات ومتى وقتها وهل س ن ة الضحى تعتبر منها أ م لا هذه الركعات هي ما يعرف عند أ ه ل العلم بسنن ا ل الرواتب أربع قبل, وثنتان وثنتان قبل اربع ل ظ ه واثنتان د بعد بعد ه ا واثنتان المغرب واثنتان العشاء واثنتان قبل الظهر ف ج ر أربع قبل ل ا واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء قبل العشاء واثنتان الفجر وليست منها س ن ة الضحى س ن ة الضحى سنة م ؤ ك د ة جاء فيها أ ح ا د ي ث تخصها أ و ص ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ك ث ر من واحد من صحابته كأبي ركعتين كل مؤكدة وأبي أن أن وأن وأن أيام بثلاث قبل هريرة يوتر ينام يصلي يصوم شهر الدرداء ثلاثة وصلاة سنة وصلاة الضحى الضحى الضحى من في الحديث ذهب أ ه ل الدثور ب ا ل أ ج و ر والدرجات ا ل ع ل ا والنعيم المقيم إ ل ى أ ن قال ويصبح على كل س ل ا م ة منكم صدقه ة السلامة المفاصل التي هي 360 مفصل وعلى كل مفصل صدقة ويكفي ا ل ت س ب ح والتحميد صدق والتحميد صدق وإلى ل غير ذ من、الأذكار. ثم قال عليه والسلام الأذكار قال الصلاة عليه ك ي و من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى فلا شك ان ص ل ا ة الضحى س ن ة م ؤ ك د ة وجاءت بها النصوص لكنها ليست من السنن الرواتب أحسن السنن السنن أربع أم واحد بسلام بسلامين الله الشيخ صلاة الظهر إليكم قبل قلتم هل هي بسلام واحد أم بسلامين؟ هي في ا ل أ ص ل بسلامين لكن لو صلاها بسلام واحد أ ج ز أ ت لان صلاه النهار لا مانع أ ن تصلى اكثر من مثنى ب من ا ا ذ ت و و ص من يفرط في هذه الصلوات من السنن ا ل م ك ت و ب ة على فضلها و أ ه م ي ت ه ا وسهولتها لا شك أ ن هذا حرما يحرم الإنسان نفسه من أمر لا يكلفه شيء يتقدم إلى الصلاة خمس دقائق ثم يركع أربع ركعات أو ركعتين ويتأخر يصلي ركعتين يصليها في أمر أربع ركعات من خمس الإنسان لا الصلاة دقائق الصلاة ثلاث دقائق إلى أو أو البيت أفضل نفسه نحو أو أو أو أو بعد ثم و ي ح ص ل له هذا ا ل أ ج ر العظيم وتكمل منها الصلوات ف إ ذ ا حصل الخلل في ا ل ف ر ي ض ة وكان العبد تطوع كمل وكذلك كان يكمل من من الصيام صيام النوافل صلاة الفر فيقول الله جل وعلا لعبدي هل لعبدي لديه صيام نفل انظروا هذه إذا تطوع خلل صيام الفرض وكذلك سائر العبادات أحسن الله إليكم ونفع الله بما إليكم قلتم